يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر khi cùng thấy thì cùng xin lớp còn mơ khó đi là